الصوت الجديد للانتاج الفني تقدم عبد الفتاح عوناد في يا مسافر عود بنى ليني مبنى قلبي فيك ها والله والنهاه شوفي تك يا غالي يا حبيب الروح الحشمه جرو طالت الاسفار قالت الاسفار على الوادي مالي على الوادي مالي يا بلسم لجروح هما تذكروا تدري احوالي ya ali mirsal o ya sidi omi يا miski Hey يني لو تشفع عم لي لي ما بان قلبي فيك ها. والله والله شوفي تك يا غالي. يا حبيب الروم. الحشم مجرو طالت الاسفار طالت الاسفار على البعد مالي على البعد ما